رب اللهم منا من جزاءك خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيغ المغضوب عليهم ولا الضالب فَإِذَا صُومُوا فَخَلصُوا نَجِيًا قَالَ كَمِنْهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ عَذَابَكُم قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوثِقًا مِنَ الله ومن فر ومن قبل ما فرطتم في يوسف واخيه في يوسف ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وَجِئْنَا إِلَىٰ آذِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَاكَ صَرغَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِعِلْمٍ نَّمَا كُنَّا لِلْوَيْلِ حَافِظِينَ واسأل القرية, التي وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقَمْنَا فِيهَا وَإِنَّ لَصَادِقُونَ أَوَلَبِثْتُمْ فِي قَرْيَتِكُمْ أَمْ أَنْتُمْ أَصْلَحُ مِنْ قَوْمِ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ قَالَ يَا أَسَفَعَنَّ يُوسُفَ وَعَبِيَضَتْ حِينَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَوْظِيمٌ قَالُوكَ قَالُتَ وَيَشْتَاقُونَ تَذَكُرُونَ سُفحَ ٱلثَّاوَةِ تَكُونُ حَرَبًا حَتَّى تَكُونَ حَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ قَال إِنَّمَا أَشْكُو الله وَحُزْنِي وعالموا من الله ما لا تعلمون قال يا بني يذهبوا يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله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 قالوا أئنك لآث يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي ودمن الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يذيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد وَاعْلَمْنَا وَأَيُّكُنَّ الْخَوْفَ إِنِّي قَالُوا لَا تَصْحِي بَعْلِيْكُمُ الْيَوْمَ قَالُوا لَا تَصْحِي بَعْلِيْكُمُ الْيَوْمَ يَوْفِيْنَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَرْحَمُ الرَّحِيمِ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على واته أبي يأتي مصيرا واتوني بأهلكم أجمعين فلم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا سُبْحَانَ الَّذِي قَالُوا تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ إن إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا جَاءَ الْمَشِيءُ أَلْقَاهُ على وجهه فَأَتَدَبَّرْ صِيَاحًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قِيِّنَا يَا رَسُولَ يَا رَسُولَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفع لكم عبي إنه هو الغفور لَمَّ ماذا دخلوا على يوسف اوا الىيه ابويه وقال دخلوا مصر ان شاء الله وقال دخلوا مصر ان شاء الله الله امين وغطانا وغفع على, على الارشرف وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها وقد, وقد جعلها ربي حقا وقد, أحسن وقد جعلها حقا وقد أحسن بي اقد احسن ابي اذ اخذني من السند اذ اخذني من السجن, السجن واجا بكم من البدو من بعد ان نزع الشيطان ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ان انعم ربي فيما يشاء انه هو الحكيم العليم رب قد آتتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تعفني مسيما وألحقني بالصالحين ذلك من الغيب نوحه إليك ما كنت تعلمها وما كنت إذ وتلك من, من آباء الغيب ذلك من آباء الغيب نوحه إليك وما كوت إذ أجمعوا وما كوت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حاضر بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأيّم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يمرون عليها، وهم عندهم عرقون. فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا؟ أن تأتيهم غاشٍ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثة طوون وهم لا يشعون. والهذي سبيل يدعوه إلى الله على بصيرةنا ومن التّقيين. اسْمُ حَنَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ القرى فَلَمْ يَسِيُّوا فِي الْأَرْضِ فَيَعْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَيَعْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ وَلَدَمَهُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى أَعَدَى إِذْ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فلتي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان توصي قل الذي بين يديه ولاكِ الذي بين يديه وتصل كل شيء وغدا وغدا ورحمة للقوم يؤمنون ثم الله لنا ومن